وَمَا خَلَقُ نَتمواتِ وَالْأَرضضَ مَا بَيْنَهُم إِلَّ بِحَُّ وَلَا خَلَقُ السَّمواتِ وَلأَضضَابَهُ إَِّ بِحَ فإِنَّ السَّاعةَ ل What can they mean?